مَا أوجفتم عَلَيْهِ مِنْ خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كُلِّ شيء قدير ما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 واتقوا الله ان الله شديد العقابه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله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 من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إِلَّا في قرى محصلة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيئٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَةَ مَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وذلك جزاء يَا أَيُّهَا الَّمِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُوا النَّفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ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 ادع على جبل الا رايت خاشعا لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها لنداس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القندوس السلام المؤمن المغيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم